بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد نتكلم مشيئة الله عز وجل في هذه الساعة المباركة عن عوامل النصر وأسباب التمكين اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد وعد عباده الصالحين أن يمكن لهم في الأرض ووعد الله عز وجل متحقق لا محالة ولكن الله عز وجل حينما وعد بذلك وضع شروطا وقيودا لا يمكن لعباده إلا بتحقيق تلك الشروط وعلى حسب تحقيقها وعدمه يكون النصر والتمكين فبقدر تحقيق تلك الشروط والقيود التي وضعها الله عز وجل بقدر ما يكون التمكين لعباده في الأرض وها نحن ذا في هذه الفترة يعني على مشارف التمكين لكننا إلى الآن لم يمكن لنا، لكننا بإذن الله عز وجل على مشارف التمكين، فلذلك نحتاج أن نعرف ما هي تلك الضوابط وهذه القيود التي وضعها الله عز وجل لنحققها، فيتم لنا النصر والتمكين. كما وعد الله عز وجل وأعظم شرط وضعه الله جل وعلا هو ما ذكره جل في علاه في سوره النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكِّنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدِّلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فتمام العبادة تحقيق العبادة لله عز وجل بتمامها وشروطها وضوابطها هذا هو أعظم درجات أو أعظم الضوابط التي إن حققها المرء تحقق له التمكين بإذن الله عز وجل وقف معي وقفة قصيرة مع هذه الآية يقول الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم فوصف الله عز وجل الذين هم اهل لهذا الوعد هم اهل الايمان والعمل الصالح الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات فلا بد من تحقيق الايمان ولا بد من العمل الصالح وهذا دليل على أن العمل لا ينفك أبداً عن الإيمان، فهو شرط من شروط الإيمان. العمل شرط من شروط الإيمان خلافًا للمرجئة وغيرها. الذين لا يعتبرون العمل. من شروط ولا من أركان الإيمان ومذهب أهل السنة والجماعة أن العمل الصالح من شروط تحقيق الإيمان فلا بد من إيمان وعمل لأن الإيمان هو أمر قلبي هو فعل بالقلب وباللسان. فلا بد من تحقيق ذلك بالجوارح والأركان، فهو تصديق وقول وعمل تصديق وقول وعمل قول القلب واللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، فهذا هو الإيمان ولذلك فإن الله عز وجل نص في هذه الآية فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع أن العمل داخل في الإيمان ولكن الله عز وجل خص العمل الصالح حتى لا يتوهم كما ذهب بعض الفرق الضالة أن العمل ليس شرطا من شروط الإيمان ولما اختلف الناس في ذلك فإن الله عز وجل أكد على العمل الصالح فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا يبقى بد من هذين الوصفين إيمان وعمل صالح الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم نعم الله عز وجل استخلف من عباده الصالحين هذه الارض وملكهم اياها واصبحوا ائمه وملوكا فالله جل وعلا قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهو يتكلم ربنا جل في علاه عن الأنبياء والصالحين فنص الله عز وجل أنه جعل منهم أئمة واستخلفهم الله عز وجل في الأرض وأشبه ما يكون بحالنا هو حال أمة نبي الله موسى وحال قومه حيث أنهم قد مروا مع نبي الله موسى بمراحل وإن حالهم لشبيهم بحالنا ولذلك أمر مرورا سريعا على حال بني إسرائيل مع نبي الله موسى اعلموا رحمكم الله أن فرعون لما طغى وبغى وتكبر في الأرض وأذاق بني إسرائيل وأسامهم سوء العذاب كما قال الله عز وجل أرسل الله جل وعلى نبي الله موسى وقد كان بنو إسرائيل في هذه الآونة هم خير خلق الله كما قال الله عز وجل وفضلناهم على العالمين فقد كانوا مفضلين في تلك الآونة ثم إن الله عز وجل لعانهم بعد ذلك وصخط عليهم أي على الضالين والحائدين عن طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم إخوة الكرام أن الفضل هذا منحة من الله عز وجل لا يعطيها إلا لمن يستحقها فقد فضل الله عز وجل بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى ثم سحب الله عز وجل منهم هذا الفضل ولعنهم الله عز وجل فضلهم بماذا بالايمان وبالعمل الصالح ولعنهم بترك ذلك قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم لماذا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فالله عز وجل لا يحاب أحداً الله جل وعلا لا يحاب احدا فلا يعطي إلا من يستحق ولذلك سحب الله جل وعلا تلك الخيرية من بني إسرائيل وأبدلها بلعن وغضب منه جل في علاه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 وطردهم من رحمته وغضب عليهم لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعصيانهم لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم فلعنهم الله عز وجل بذلك وإذا نظرت إلى هذه الأمة رأيت أن الله عز وجل قد فضلها على العالمين وجعلها خير امه بسبب تمسكها بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله عز وجل كنتم خير امه أخرجت للناس لماذا؟ وبما قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيمان بالله أمر بالمعروف نهي عن المنكر النتيجة أفضل وخير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس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 قيمة وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبه تتم الخيرية وينتشر الصلاح ويتم الخير بفضل الله عز وجل فإننا لا ننال, لا ننال الخير إلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالدعوة إلى الله عز وجل فبذا نالت الأمة تلك الخيرية وبتركها سلبت عن بني إسرائيل إذن الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وإن طال الزمان وان طال الظلم ومهما حل وطال فانه لا بد ان ينتهي هذا الظلم ولا بد لنور الشمس ان يسطع ولا بد لنور الايمان ان يحل ولكن لابد لنا أولا أن نطبق تلك الشروط التي وضعها ربنا جل وعلا انظر إلى حال بني إسرائيل أقول لما وصل الطغيان إلى ذروته مع فرعون وادع الربوبية من دون الله عز وجل وأن له حكم مصر وقال أنا ربكم الأعلى بل قال ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري كما يقول الآن أنصار النصيري الكافر المجرم هذا الرجل بشار فإن أتباعه يرغمون الناس على أن يقولوا لا إله إلا بشار هذا الكافر المجرم النصيري وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خطر نصيرية على الدولة الإسلامية وأنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى يستحلون جل ما حرم الله عز وجل ويفعلون من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله ويخذلون الإسلام واهله ويمكنون للكفر من بلاد المسلمين هؤلاء النصيريين هذا بشر هذا المجرم هو على طريقتهم ومذهبهم الضال ولذلك يرغمون أهل السنة على أن يقولوا لا إله إلا بشار لا إله إلا بشار فإن هذا الظلم سيزول بإذن الله عز وجل ونرجو من ربنا جل في علاه أن يجعله آية وعبرة لجميع الخلق فلا يميته ربنا جل وعلا حتى يجعله للناس آية وحتى يشفي به صدور قوم مؤمنين فاللهم عجل بهلاك بشار وكل طاغية يا رب العالمين فلما طغى فرعون وادعى الربوبية من دون الله ونفى وجود إله غيره قال ما علمت لكم من إله غيري حتى أنه في مناظرته مع نبي الله موسى قال فأوقد لي يا هامان على الطين ولما جاء هذا المؤمن وكان قريبا لفرعون مؤمن آل فرعون حينما علم بقرار قتل نبي الله موسى فتوجه بالدفاع عنه بكل ما يستطيع وهذا الرجل المؤمن كان من الملأ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه لما رأى أن الأمر وصل إلى ذروته وقد قرر فرعون الطاغية أن يقتل نبي الله موسى ما استطاع أن يسكت وقد تعين عليه حينئذ أن يدافع عن نبي الله موسى فقام ودافع بكلام طويل بليغ جدا ودعاهم إلى الله عز وجل وفي كلامه من العبر والحكم ما يحتاج إليه كل داع يدعو إلى الله تعالى ولذلك فأنا أرشد نفسي وإخواني أن يطالعوا تفسير تلك الآيات من صورة غافر في قصة مؤمن آل فرعون وكيف تدرج مع فرعون ومع الملأ في حواره جعل الحوار على درجات ينصحهم ويأمرهم ثم بعد ذلك يذكرهم بالملك ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ثم بعد ذلك يتدرج معهم طيب أنتم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فماذا ستصنعون إن وقفتم بين يدي الله عز وجل وقد ظلمتم وجرتم وفعلتم وفعلتم فتدرج معهم ثم لما أنهم كانوا ينكرون الدار الآخرة والحساب والبعث والنشور تكلم معهم على الدار الآخرة وذكرهم بأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد وهم ينكرون الدار الآخرة أصلاً وينكرون البعث والحساب والنشور ومن هذا تغوا وتكبروا في الأرض لأنهم يرون أن الملك هذا سيعود إليهم إذا عادوا بعضهم كان يظن أنه إن عاد ورجع فإنه سيعود إلى ملكه ولذلك تجدون أن الفراعنة كانوا يدفنون أموالهم من الذهب وغير ذلك معهم في قبورهم لأنهم كانوا يظنون إن رجعوا فإنهم سيعودون في أموالهم وأولادهم وسيكونون أكثر أموالا وأولادا كما كانوا في الدنيا والآخرون كانوا ينكرون البعث والحساب والنشور فلذلك تجد أن هذا المؤمن التقي الحكيم حدثهم عما ينكرون قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنال فدافع عن نبي الله موسى وبين له فلما احتد في حواره مع فرعون كانت الخاتمة أراد فرعون أن يقتله بعد أن صبر عليه وإنما خاف أن يقتله ابتداء حتى لا يقال عنه أنه دكتاتور وأنه لا يترك الناس يتكلمون وأنه يقتل حتى أقرب الناس إليه ففي التفاسير أنه كان ابن عم فرعون ولذلك تركه يتكلم وحتى لا يتأثر هؤلاء الملأ بكلام هذا المؤمن كان فرعون يجيب بحجج بحجج واهية لا تساوي شيئا. ثم أتى نبي الله موسى ودعاهم إلى الله وفرعون أراد أن يضل الناس فقال ابن لي يا هامان على الطين ابن لي صرحا لعل أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لاظنه كاذبا الظن بمعنى اليقين أنا متيقن أنه كاذب ولكن لأجلي لكم الأمور وليستبين الأمر لكم أنتم أما أنا فأعلم أنه كاذب لأني أنا ربكم فابني لي صرحا حتى أطلع إلى إله موسى لتتأكدوا أنه كاذب كما أنا متأكد من ذلك وإني لأظنه كاذبا فماذا كان حاله أهلكه الله عز وجل لكن انظر إلى حال بني إسرائيل مع فرعون كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وكان يمتهنهم وكان يستعملهم في الخدمة وفي الزراعة وفي الأعمال الشاقة الممتهنه ولذلك لما قرر فرعون أن يقضي على الذرية على الذكور ما قالوا له ترك الذكور لاجل أن يعيشوا أو كذا لا بل قالوا إن قتلتهم فمن الذي سيقوم بخدمتنا من الذي سيخدمنا لو فعلت هذا ستفنى الذرية ولن تجد أنت من يقوم بخدمتك، فكان يقتل عاماً ويظر عاماً من أجل نفسه لا من أجل أحد فولد نبي الله هارون في العام الذي يعفو فيه وولد نبي الله موسى في العام الذي يقتل فيه إرغاماً لأنفه هذا الذي يزعم أنه رب وقد ابلغوه انه سيولد غلام يكون هلاك ملكك على يديه غافل عن هذا الغلام واي عاقل, أي عاقل عنده عقل يقول ان الدلائل تدل على ان هذا الغلام بالذات هو الغلام الذي بشر به ولد في العام الذي يقتل فيه وراوه في صندوق قد القي في الماء ونجاه الله عز وجل وذهب به الماء إلى قصر فرعون واخذتهم أخذتهم رأت فرعون كل هذه اشارات على أنه هذا الغلام الذي بشر به لكنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اعمى الله قلبه وبصره واعمى قلوب وبصيره من كان حوله فلم يقل له رجل واحد يا ربنا أو يا فرعون أو يا إلهنا إن هذا هو الغلام الذي بشرت به وإن هناك قراء تدل على أنه هذا الغلام ولد في العام ألقي في البحر أنجاه الله عز وجل جاء إلى قصرك اخذته امراتك قالت قره عين لي ولك لا تقتلوه كل هذا يدل على أنه هذا الغلام ولكي يكيده الله عز وجل ويبين حقارته وضعفه قدر الله عز وجل كل ذلك وكل شيء بقدر ربنا جل في علاه وما أراده الله كائن ولو اجتمعت كل الأمة ولو اجتمعت كل الأمة على خلافه فإن مراد الله كائن, كائن لا محال في دفعه بنو إسرائيل لما كبر نبي الله موسى وكان فرعون يقتل من أجله ثم بعد ذلك أرسل وذهب إلى مدين وعلم فرعون أن هذا هو النبي ثم رجع مرة أخرى ليقول له إني رسول رب العالمين قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ألم تقتل قبطيا ألم تقتله قال فعلتها إذن وأنا من الضالين إلى آخر الآيات وحدثت المناظرات بينه وبين فرعون الآن تأكد فرعون أن هذا هو النبي فكف عن قتل الأبناء خلاص العلة التي من أجلها كان يقتل زالت العلة فزال الحكم بزوالها فلما أرسل نبي الله موسى وكان يدعو بني إسرائيل إلى الله عز وجل وتبعته بني إسرائيل لأنهم عاشوا في ظلم واستعباد من فرعون كما تابع أقباط مصر أو كما تبع أهل مصر عمرا لما ذهب يدعوهم إلى الله عز وجل فاتبعوه لأنهم كانوا يعيشون في ظلم وأضحت مصر إسلامية, أضحت مصر إسلامية فلما دعاهم إلى الله اتبعوه من أجل أن يخلصهم مما كانوا يعيشون فيه شوف بقى الخطة الفرعونية التي يتبعها كل طاغية متكبر متجبر في كل زمان لما فعل ذلك ودعاهم إلى الله واتبعوه عاد فرعون إرغاما لأنوفهم مرة أخرى لتقتيل الأبناء ولذلك يقول الله عز وجل كما في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك الملأ اللي هم الكبراء والوزراء وهم الذين ينتفعون دائما من هؤلاء الحاشية كم اسره كده هي التي تنتفع من وراء هؤلاء الظالمين المجرمين قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا وانظر إلى تعبيرهم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وكما قال فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أيه أو أن يظهر في الأرض الفساد خلاص هم اتفقوا على كده وانتشر الإعلام أن نبي الله موسى يريد أن يفسد في الأرض وصدق فرعون نفسه وصدق الآخرون أنفسهم وما اخترعوه من هذا الكذب كما كانوا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساحب طيب من في قالوا أساطير الأولين اكتبها هو بعرش يكتب أمي ألو طلب من يكتبها له قالوا أساطير الأولين اكتتبها إلى آخر ذلك من الافتراءات التي قد افتروها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذا افتروا على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم فقال الملا لفرعون وهؤلاء الملأ يعينون الظالم دائما على ظلمهم يعينون الظالمين على ظلمهم ويقوون لهم ملكهم وهم معهم بإذن الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا إيه؟ طب الجنود دول مش مغلوب على أمرهم لا مش مغلوب على أمرهم إن فرعون وهامان وجنودهما لأن الطاغية لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بهؤلاء الجن ولذلك كانت فتوى أهل العلم وهذا تقرير أصولي أنه من أمر أن يقتل غيره وإلا قتل فلا يجوز له أن يقتل غيره من أهل الإسلام وإن قتل فلا إكراه في القتل لماذا؟ لأن نفسه ليست أجل من نفس هذا المؤمن الذي يريد أن يقتله ولذلك لما ذكر أهل العلم الإكراه وهذا مبحث أصلي ذكروا أنه لا يدخل في الإكراه القتل لا يدخل في الإكراه القتل وهذا تقرير أهل العلم فلذلك هؤلاء الجنود إذا أجبروا على قتل غيرهم من أهل الإسلام وجب عليهم أن يمتنعوا ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك لا إكراه في القتل لا إكراه في القتل إن إذا كان هذا يعني من أهل البدع الذين خرجوا عن الإسلام ببرعته أو غير ذلك فينظر إلى هذا الأمر وتطبيق هذه القواعد عليه إلا أن القاعدة الأصلية في ذلك أنه لا إكراه في القتل فالله عز وجل وعد هؤلاء الظالمين جميعا بالعذاب فرعون طب ايش هامان لماذا خص هامان من بين الملئ لان هذا الوزير الطاغيه هو الذي كان يعين فرعون على طغيانه وظلمه ليكون له قسط كبير من الطاعة ومن الأمر والنهي ولذلك تجد في الآيات أن فرعون يخاطبه يا هامان ابن لي صرحا وفي الايات يجمع الله عز وجل هؤلاء الثلاثه فرعون وهامان وقارون هؤلاء الثلاثه كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب قالوا ساحر كذاب فلما رأى فرعون أنهم قد اطاعوا نبي الله موسى وأن الملك سيتفلت من تحت يديه عاد إلى فعله بأشنع مما كان وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك في بعض القراءات وإلهك إلهك وقيل أن فرعون يعني بعض المفسرين استشكلوا ما في هذه الآية لأن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يقول ما علمت لكم من اله غيري وهم قالوا له وآلهتك يعني إذن له آلهة قيل أنه كانت له آلهة كان يعبدها في بيته خفية لأن النفس مجبولة على أن يكون لها إله النفس مجبولة على أن يكون لها إله ترجع إليه وتدعوه وتتضرع إليه فكان فرعون في غرفته في بيته يضع بعض التماثيل او الاصنام وكان يعبدها قيل هذا في التفسير وقيل انها تحمل على القراءه الاخرى والهك الهتك والهك حتى وان حملناها على القراءه الاخرى فلا بد ان له اله ففرعون عليه لعنه الله لما قالوا له ذلك عظموا امره فقال سنقتل أبناءهم هنرجعهم تاني للحصرة التي كانوا يعيشون فيها سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون وبدأ فرعون في إذلال بني إسرائيل فماذا قال نبي الله موسى فزعوا إلى نبي الله موسى فقالوا له أذينا من قبل أن تأتينا وانتظرناك لتخلصنا وهنا وقفه هذا صنيع كل ظالم متكبر هم الآن لا يريدون أن تكون الدولة لأهل الإسلام لا يريدون أن يحكم شرع الله عز وجل في تلك البلاد التي طالما كانت قائدة وكانت تقود جميع الدنيا وإن الناظر إلى حال مصر في التاريخ ليراها دائما كانت مقدمة حتى أذلها هؤلاء الأذلاء وحتى جعلوها تتخلى عن دور القيادة والريادة فمن الذي وقف للتتار؟ إنها مصر حينما وقفت لأعظم جيش في الدنيا الذي كان يمر على الدولة من دول الإسلام فلا يترك فيها شيئا إلا وأباده عن آخره لا يترك فيها بشرا ولا يترك فيها كنوزا تخيل التتار كانوا ربما يمرون على بعض البلاد كبخارة وتجستان وغيرها من تلك البلاد فقتلوا من فيها عن بكرة أبيهم ثم حملوا ما يستطيعونه من الأموال والباقي الذي لا يستطيعون حمله يحرقونه فيتركون البلاد خلفهم ليس فيها شيء حتى تصدت مصر بارك الله فيها لهؤلاء لكن لما كان هؤلاء القواد يحكمون كتاب الله عز وجل حقا ويطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزهم الله عز وجل وكما قال عمر رضي الله عنه لقد أعزنا الله بهذا الدين ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ولذلك إخوة الكرام لا يجوز لنا البتة أن نتخلى عن مبادئنا أبدا لا يجوز لنا أن نتخلى عن مبادئنا فنحن قد اخترنا إخواننا الذين دخلوا يمثلوننا في مجلس الشعب هذا اختر اخترناهم أولاً ليرفعوا راية الإسلام أول شيء اخترناهم من أجله ليرفعوا راية الإسلام وليحكموا شرع الله بقدر ما يستطيعون فلا يجوز لهم أبداً أن يتخلوا عن ذلك ولا يجوز لهم أن يقول نختار رئيس توافقي أو غير توافقي هذا الكلام لا يقبل البتة ابدا فإننا ينبغي علينا أن نختار رئيسا اسلاميا يرفع راية الإسلام فتدبروا أمركم هذا أمر شرعي ولا يجوز لنا أن نطيع احدا في معصية الله عز وجل فأنت مسؤول أمام الله عز وجل في اختيارك فلا تقول أختار رئيس توافقي من أجل أن الحزب مثلا اختار كذا أو اختار كذا لا لا يجوز لك إلا أن تختار ما أمرك الله عز وجل به لأن تلك شهادة ستسأل عنها أمام الله فالذي يريد رفع راية الإسلام يريد رفع كتاب الله يريد تطبيق شرع الله عز وجل مقدم أمام الجميع وغيره تابع له ثم بعد ذلك تحسين الاقتصاد وغير ذلك وليعلم إخوة الكرام أن بتطبيق شرع الله عز وجل ولسنا نشك في ذلك تخرج الأرض من بركاتها وتنزل السماء من خيراتها قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا النتيجة لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ما هو على قدر اهل العزم تاتي العزائم وعلى قدر الطاعه والقرب من الله يكون المدد من الله عز وجل يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين في الاخر الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فكان رجل برجلين وكان رجل بعشره يبقى بقدر, صلتك بقدر صلتك بالله عز وجل يكون المدد والعون من الله فلا بد أن ندرك ذلك وقال الله عز وجل عن أهل الكتاب لما تخلوا عن كتاب ربهم جل وعلا ولو أنهم أقاموا الطورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يبقى الخيرات ستخرج بماذا بتطبيق شرع الله عز وجل فلا يظن ظان أن بتطبيق الشريعة سيحل الخراب معاذ الله أن ظن هذا في ربنا جل وعلا الذي بيده كل شيء أو يقول قائل لو أن رئيسا حكم بكتاب الله أو لو أن اخترنا فلان الذي يريد أن يحكم شرع الله عز وجل فإن أمريكا لن تسكت مثلا أو إن الغرب سيفعل ويفعل ومتى سيسكن هنا عنا ومتى والله عز وجل اخبرنا بانهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم حتى نتبع ملتهم فان الحرب بيننا وبينهم قائمه فاذا اعملناهم او عملنا من اجل هذه الهواجس وتلك الشبهات التي تعرض فقد تخلينا عن مبادئنا وكفانا إخوة الكرام كفانا ما حدث لنا محمد علي باشا اختاره أهل العلم أهل العلم هم الذين مكنوا له من حكم مصر فظل ذاك الحكم الجبري المخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا يتورث هؤلاء الطغاة ثم بعد ذلك هل تعلمنا من تلك التجربه لا ما تعلمنا فعبد الناصر هذا كان اخوانيا وهم الذين اختاروه بصراحه هم الذين اختاروه وهم الذين مكنوا فماذا فعل عبد الناصر ماذا فعل يا اخواني لابد أن نتعلم فان المؤمن لا يلدغ من جحر عشر مرات ابدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فانه ينبغي علينا ان ننتبه لذلك اول شيء فعله جمال عبد الناصر عمل إيه؟ قتل الذين اتوا به الله هم يصدعونه يصدعون سيامرونني وينهونني واخترع اختراع كده وعمل خطه انه قتل وقتل جمال عبد الناصر وجعل يظلم في عباد الله وكان دكتوريا هذا الرجل ولكنه لما رفع بعض الفقراء بعض الفقراء وملكهم من الأرض وهذا لا يجوز ايضا فعالج الظلم بظلم أشد فأحبه الشعب وقد خدعهم لكن شوف عمل ايه أول حاجة فكر فيها أن يتخلص من هؤلاء الذين اتوا به لسه نرجع تاني نقول عايزين رئيس توافقي يوافق عليه الجميع ومن هذا الذي يوافق عليه الجميع لا إن رئيس الجمهورية أو إن لا بد أن تتوفر فيه صفات ذكرها شرعنا ونبه عليها علماؤنا ونص عليها في كتبهم فلا يجوز لنا أن نتخلى عن هذا فإنه دين هذا دين يا إخواني فلا يجوز لنا أبدا أن نتخلى عن هذا فنشقى كما شقينا في هذه المدة التي مضت الآن يسر الله جل وعلا لنا أمرا فإن تركناه فإن الله عز وجل سائلنا عنه يوم القيامة فلا يجوز لك أخي أن تختار إلا ما تدين لله عز وجل بصلاحه وان اختار حزبك خلاف وانا اقل هذا فان اطعتهم على ذلك فانت حزبي ومن ثم كان العلماء يمنعون ذلك كان اهل العلم يمنعون قضيه التحزب من اجل مثل هذا فإن تحزبنا على طاعه الله والخير فالحمد لله أما إن أمرنا بغير طاعة الله وما نرتضيه لله عز وجل فلا سمع ولا طاعة لمخلوق ابدا ايا كان في معصية الله عز وجل شوف فرعون عمل لي مش أنتو اخترتوا الإسلاميين؟ اخترتوا نبي الله موسى طيب سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم سننشر الفساد في البلاد لينتشر في كل مكان ونترك المساجين وقطاع الطريق يقطعون عليكم طرقكم ستعلو الأسعار وترتفع السلع ويعيش الناس في شدة وضيق ليلعنوا تلك الأيام التي اختاروا فيها هؤلاء الذين طالما انتظروهم ليحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليترحم الناس على عصر فرعون فيقولون يا ليتنا نرجع إلى عصر مبارك أقصد إلى عصر فرعون مرة أخرى سيفعلون هذا كل هذا من أجل أن نتخلى عن مبادئنا ومن أجل أن نرضى بالظلم ونستكين لهذا الظلم لا والله لا نرضاه أبدا فلا بد من الصبر فاسمع ماذا قال لهم نبي الله موسى وقال موسى لقومه استعينوا بالله أو الحال ليه أخونا آخر شيء نفكر فيه هي الاستعانة بالملك جل في علا لماذا؟ آخر حاجة يفكر فيها الإنسان إذا ألمت به ضائقة هو أن يستعين بالله عز وجل بد أن نجأر وأن نلجأ ونستغيث لله أولاً. بالله اولا فإذا ألمت بك مصيبة أو ضيق عليك أول شيء تلجأ إلى ربك عز وجل قم لربك بالليل وذل بين يدي الله وانكسر فإن الله عز وجل يجيب دعوة الداع إذا دعاه ولا سيما إن كان مضطرا أم يجيب دعوة المضطر إذا دعاه وربنا جل وعلا أقرب إلينا فهو يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من كذا هل من كذا فهل من مستعين بالله فهل من لاجئ إلى الله عز وجل اولا قبل أي شيء لا بد أن نعتقد ذلك قال استعينوا بالله إيب أول شيء الاستعانة بالله هذا لتحقيق النصر والتمكين الاستعانة بالله الأمر الثاني الصبر أي نوع بانواعه صبر على طاعة الله عز وجل فنصبر على طاعة ربنا والقيام بسنة نبينا فإن صبرنا على الطاعة وصبرنا عن المعصية فاجتنذنا المعاصي والذنوب مكن الله عز وجل لنا استعينوا بالله واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين <clears> Thank <throat> <clears throat> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين اما بعد اعلموا رحمكم الله أن من اعظم اسباب تحقيق التمكين والنصر التام الصبر فلا بد من الصبر فنحن صابرون بإذن الله عز وجل لكنه ينبغي مع الصبر أن تستعين بالله فتدعو الله عز وجل في حال الضيق، في حال ركود الأعمال، في حال غلو الأسعار، لابد أن نلجأ لربنا عز وجل، فإنه باللجوء لله تعالى يزيل الله عز وجل الكربات ويحقق لك ما تدعوه بإذن الله عز وجل، فلا بد من الصبر. وأعظم الصبر أن تصبر على طاعة الله عز وجل وأن تصبر عن معصية الله ثم بعد ذلك الصبر على الابتلاءات بأنواعها فلا شك أن المرء في طريقه لله عز وجل لابد أن يبتلى فإن صبر واستعان بربه مكن الله عز وجل له ولذا قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لابد أن يكون ثم شيء مع الصبر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فجعلهم الله عز وجل أئمة في الأرض والله عز وجل وعد بأنه يبدل الخوف أمنا ويبدل هذا التشتيت تمكينا بإذن الله تعالى، كما قال الله عز وجل عن قوم موسى وعن فرعون. قال الله تعالى في صدر سورة القصص: طا تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها. شيعاً. جعل أهلها شيعا لماذا؟ حتى يفرقهم فإذا فرقهم ساد وكما يقال فرق تسد. فرق تسد فكان يستحيي نساءهم ويذبح ابناءهم وكان يعثوا في الارض فسادا فقال الله عز وجل في اخر الايات ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فالله جل وعلا يريد ذلك وما يريده الله عز وجل سيكون والله عز وجل وعد بذلك كما في الآية التي ابتدأت بها الكلمة في آية التمكين يبقى الله عز وجل يريد أن يمن على عباده المستضعفين وأن يجعلهم ائمه وأن يجعلهم هم الذين يرثون الأرض لكن هم الذين يأبون ذلك ويأبون ذلك بسبب تركهم لتلك الأمور التي وضعها والضوابط والقيود التي جعلها الله عز وجل سببا للتمكين يبقى أول شيء من أسباب التمكين تمام العبادة لله عز وجل أن تخلص العبادة خلي بالك لا أن تشرك بالله ولذلك ترى أن الله عز وجل ذكر العبادة وذكر ترك الشرك ومن لزوم تحقيق العبادة نبذ الشرك هذا أمر لازم لكن لماذا خص الله عز وجل نبذ الشرك مع أنه داخل في عموم العبادة لخفائه ولأن الشرك قد يدخل على المرء من حيث لا يشعر فيقع في الشرك وهو لا يدري فلا ينبغي إخوة الكرام أن نتخلى عن أصول ديننا ولا أن نتخلى عن عقيدتنا أبدا ونظن أن التمكين سيكون إن فعلنا ذلك لا والله أبدا فقد كان من كان من قبلنا كانوا قد تخلوا عن عقيدتهم وعن دينهم وتخلوا عما يمكن الله عز وجل به هؤلاء تخلوا عن دينهم فإذا تخلينا نحن عن ديننا أصبحنا مثلهم فلماذا يمكن الله عز وجل لنا تصبح الفارق بيننا وبينهم القوة والعدة كما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فلذلك قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا انتبهوا فإن الشرك أمره خفي وقد يقع المرء فيه من حيث لا يشعر وهناك أمور يظنونها سياسة تدخل يعني في السياسة يظنون أن تلك الأمور سياسة فيتعاملون بها وقد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون زي ما بعضهم مثلا بعضهم يقول يذهب إلى الكنيسة ليعز في البابا شنودة أي عز في الباب شنودة فيه يعني من عز الباب شنودة وهل يجوز لك أن تعز مشركاً هل يجوز ذلك حتى أن الكلام الواردة عن بعض أهل العلم يفرق بين كوني هذا الأمر اللي هو الذي تهنئ من أجله أو تعذي من أجله أمر عام أو أمر خاص يعني لو أن جارا لك نصراني جاءته نعمة أو ألمت به مصيبة جارك فيجوز لك أن تهنئه هذا فعل فردي طب لو عيد من أعيادهم يجوز لا يجوز ابدا لا يجوز أبداً لانها شعيره من شعائر الكفار وهذا فعل شركي شفت بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى نص على نبذ الشرك لان انت ما تسأل الناس لك ما احنا كلنا بنعبد ربنا والحمد لله ربنا هي كنا احنا بنعبد ربنا الحمد لله ونريد اقامه شرع الله عز وجل بس انت بتقع في الشرك سواء شعرت بذلك وتعمدت أو كان ذلك عن جهل لكنك تقع في الشرك من حيث لا تشعر فاعلم أخي أن وقوعك في الشرك سبب مانع لتمام التمكين ما تفكرش أنت ما تعمل كده هيمكن لك مش لما تروح للكنيسة وتجلس جنب البابا شنودة قبل أن يموت وتعز فيه بعد أن مد هذا طاغية من الطغاء حمل الشرك والكفر والعياذ بالله فهذا الرجل ما يجوز أبدا أن يعز فيه أبدا والأبشع من ذلك أن يقول بعضهم رحمه الله الله يرحمه ده البابا شنودة الله يرحمه فلما قيل له أتترحم على رجل مات على الكفر وهو الآن في جهنم قبره الآن يعني مفتوح له باب من أبواب جهنم لأنه متع الشرك نحن لا نستطيع أن نحكم بالنار على معين ما زال على قيد الحياة لكن نحكم على عموم المشركين نقول أن المشركين في النار وأن الكافرين في النار هو المشرك مش كافر ولا لا يقول لك لا ما تقولش عليه كافر اوعى تقول عليه كافر طب أقول عليه مشرك مشرك لكن ما تقولش عليه كافر طب وما الفارق بينهما من حيث الثمرة كلاهما في النار إن مات على ذلك وقد مات البابا شنوده على الكفر إذن هو كافر مشرك والعياذ بالله يقول لك البابا شنوده رحمه الله قيل له أتترحم على مشرك؟ قال لك الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء طب وبعدين قال لك بعدها شوف يا أخي نعوذ بالله من الضلال انظر إلى الضلال يقتطعون ما يريدون من الآية ويتركون التفصيل الذي ورد بعدها الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيتنا يؤمنون ثم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات يعني الآية مفصلة ليس فيها إبهام ولا إشكال لكنهم هم الذين يخترعون تلك الإشكالات والدنيا انقلبت ما الباب شنودة عظيم من العظماء نعم هو عظيم من العظماء لكنه من عظماء الكفر الذي كان يدعو إلى الكفر فقد كان راسا في الضلال ثم تجد برنامج يجب فيه النصارى يقول لك والله إحنا بنستعجب من بعض المشيخ اللي بتكلموا عن البابا شنوده وقد سمعت هذا بالأمس في برنامج برنامج جايبين شوية نصارى كده يقول لك إزاي يطعنوا في البابا شنوده سبحان الله عندهم قناه يطعنون فيها بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنون في ديننا وفي نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إذا تكلم أحد من أهل العلم وبين ضلال من ضل في تعزيته للبابا شنوده أو هؤلاء الذين ذهبوا إلى الكنيسة الضلال اللي حصل عند الناس يخوانا مش ممكن أبدا يمكن لنا بهذه الطريقة والله لا يمكن أن يمكن الله عز وجل أبدا بهذه الطريقة فإن الله عز وجل قال يعبدونني ولأن الشرك خفي قال لا يشركون بي شيئا عرفت ليه عم ثم خص ربنا عز وجل الشرك مع أنه من تمام عبادتك لله أن تنبذ الشرك لهذا الخفاء فذا كنتم مفكرين إن احنا هيمكن لنا بالتخلي عن أصول ديننا وعقيدتنا لا مش هيمكن لنا لك اللي يتمكن وليس منك كما أتى من قبله ممن يسرت ومكنت له ثم كنت أنت أول من أوذي منه كما ذكرت لكم ما فعله جمال عبد الناصر فبدأ بمن أعانه على الحكم إحنا عايزين رقعتان للضلال لا لابد أن ننتبه إلى ذلك جيدا يبقى تمام العبادة لله عز وجل أسباب التمكين تمام العبادة لله عز وجل نبذ الشرك الاستعانة بالله عز وجل الصبر بأنواعه كلها وأعظم تلك الأنواع أن تصبر على الطاعه وأن تصبر عن المعصيم الصبر على الطاعه أمر صعب ليس من السهل أن تحافظ على طاعتك لله عز وجل أن تصبر على الطاعة وأن تنبذ الشرك، فإذا فعلت ذلك مكن الله عز وجل لنا، فنحن الجمهور لابد أن نصلح ما في أنفسنا وأن نصلح أنفسنا أولاً، فتنصلح تلك البلاد بإذن الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يا إخواني لابد من حملات توعية للناس لأنهم. في القنوات الفضائية وغير ذلك يبثون السمومة لتدخل على الناس ويبثون تلك الشبهات خاصة التركيز في هذه الأيام على رئيس الجمهوري بس الإسلامي طب بس ما عندهش خبرة طب بس هيق الغرب علينا بس بس أترك بس هذه وأبعدها وحكم شرع الله عز وجل أقصد حكم شرع الله عز وجل في اختيار الرئيس شوف الرئيس مواصفاته اي في الشرع فتختاره فإن الله عز وجل سييسر الله عز وجل على يديه إن أراد أن يحكم شرع الله وسيمكن ربنا جل وعلا لنا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم استر وراتنا وآمن روعاتنا اللهم مكن للإسلام يا رب العالمين اللهم مكن للإسلام يا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذه البلد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأهلك اللهم بشار الكافر المجرم يا ذا الجلال والإكرام عجل اللهم بهلاكه وجعله عبرة للناس أجمعين واشف اللهم بتعذيبه صدور قوم مؤمنين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة